لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه, وتوقروه وتسبحوه بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فوق أيديهم فمن كثف إنما يكثف على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 وَزَوِينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُتُنَ قَوْمًا بُرَاءٍ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا طَلَّقْتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِيبَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِعْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّ كَمَا تَوَلَّيْتَ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين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 ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 فشداء على الكفار رحماء بينهم, رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذرع اخرج شطاه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم